بسم الله عندما نسال قوله تعالى حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج الغايه متعلقه بأي شيء حتى يتضح المعنى حتى اذا فتحت بأي شيء متعلق الغايه بحرام احسنه ويكون التقدير حرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون يستمرون على هذا الحال حتى تقوم القيامه وهم لا يرجعون الى الدنيا بتاتا الا في وقت غير وقت الدنيا وهو يوم القيامه تنقطع الدنيا ثم يعودون ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى لا تكون الغايه وتعلق بطون حرام فهي غايه له لان امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم الساعه او لا يزال حتى تقوم الساعه مستمر لا يزال حتى تقوم الساعة حتى إذا فتعت يأجوز ما جوز وهذا قول الزمق شريح وهكذا أيضا نحن نحوه أبو البقاء رحمه الله فإنه يرى أن الغاية متعلقة بحرام وقال بأن المعنى يستمر الامتناع إلى هذا الوقت حتى إذا فتعت يأجوز حرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون ولا زائد كما سمعت صلة أي أنهم يستمرون على هذا الحال الى هذا الوقت حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج ها اخر ايام الدنيا اقترب الوعد الحق فقوله حتى اذا فتحت كم قراءه فيها في هذا الفعل قراءتان سبعيتان فتحت وفتحت على المبالغه احسنت ياجوج ماجوج هاءتان الامتان اللتان يهلكان اخر الزمان الحرث والنسل هل هم من بني ادم ام من جنس اخر نعم بني ادم احسنت وهي امم مفسده والعياذ بالله نعوذ بالله من شرها والحوثي سنه فويا اجوج وماجوج هؤلاء مفسدون في الارض مثل وهؤلاء الفجر ايضا مفسدون في الارض وهو من نسل اجوج وماجوج في الفساد اونوا وهم من كل حدب ينسلون هم ضمير يعود على شيء على اي شيء نعم احسنت يا اجوج وماجوج وقيل الى العالم باسره كلهم بعثه الله وهم من كل حدب ينسلون العالم باسره ولا اقرب انه يعود الى اقرب مذكور يا اجوج وماجوج كما جاء في الحديث قولهم من كل حدب ما معنى الحدب نعم المكان المرتفع من كل نشز اي من كل مكان مرتفع من الارض ينسلون يسرعون وهم من كل حدب ينسلون ينزلون مسرعين قوله واقترب الوعد الحق عند من من مقصود بالوعد القيامة اقترب الوعد الحق اقتربت القيامة وقد علمت ان يجوج وماجوج من اخر علامات الساعه مع الدجال خروج عيسى عليه الصلاه والسلام والدابه وغير ذلك من العلامات التي ذكرت اخر علامات الدنيا او اخر ايام الدنيا واول القيامه فعندما نسأل حتى إذا فتحت يأجوج حتى أو إذا هذه كما هو معلوم شرطية تحتاج إلى جواب فأين جوابها حتى إذا فتحت يأجوج أين جواب إذا فهي شرطية ولكنها لا تجزم فضل مختلف فيه فقيل واقترب كيف يكون واقترب الجواب هو مقترم بالواو وهو مقترم بالواو زائدة طرب الوعد الحق وقيل الجواب نعم احسنت فاذا هي شاخصة حتى اذا فتحت اجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة فيكون الجواب فاذا هي شخص على ما رجحه بعضهم فعندما نساله ما هي الفاء المقترنه ب اذا الفجائيه تنزينيه زائده تزين له احسنت قوله فاذا هي شاخص هذا الضمير يعود على اي شيء هذا ضمير القصه ويسمى اذا ذك الضمير الشان فاذا الشان فاذا القصه والحكايه والواقع ابصارهم شاخصه مرتفعه الاجفان اجفانهم مرتفعه من هول ما يرون يشاهدون ومن شده الكرب الذي هم فيه ما يعاينونه في ذلك اليوم من الامر العظيم فاذا بالابصار تشخص والاجفان ترتفع والله وسلم سلم فيكون هذا الضمير لا يعود على شيء متقدم وانما هو ضمير الشان ويفسر بجمله بعده ولا يفسر بالمفردات ولو كانت في معنى الجمله خلافا للكوفيين فهو يفسر بالجمل فاذا هي شاخصه شاخصه خبر مقدم وابصار مبتدا مؤخر فاذا ابصارهم شاخصه هذا الاصل فحصل تقديم وتاخير فيكون هذا الضمير ضمير القصة ضمير الشان ضمير الحكاية وهو يكون مرفوعا ويكون منصوبا وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي الشان لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون على願い marrying Legend فيكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مذكرا ويكون مؤنثا فإذا هي قل هو الله أحد قال رحمه الله لك من ما بقي قوله عز وجل واقترب الوعد الحق يعني قيامته قال الفراء وجماعته الفراء معتزلي من المعتزله ويمث السم السموم في العسل كما يقال بث السم في العسل فيستغلون النغمه التي اتاهم الله في إدخال الاعتزانيات كالزمخشري فهو معتزني قال الفراء وجماعة ألواه في قوله واقترب مقحمه فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق كما قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي ناديناه قرأنا هذا والدليل عليه ما روي عن حذيفة قال لو أن رجلاً اغتنى فلوا بعد خروج ياجوج بعد خروج ياجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعه اي الله ان الله سريعه القيام لمحه بصر حتى تقوم الساعه وقال قوم لا يجوز طرح الواو ما يصلح ان تكون مقحمه زائده الاصل في الكلام خلاف الزياده والزيادة خارج عن الأصل فلذلك مرتضوا أن تكون الواو زائدة بل الواو عاطفة وقال قوم لا ينجوا الصرح الواو وجعلوا جواب حتى إذا فتحت في قوله يا ويلنا يعني محذوف تقدروا قالوا يا ويلنا في قوله يا ويلنا فيكون مجاز آية حتى إذا فتحت يا أجوج وما أجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا قوله تعالى فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا وفي قوله هي ثلاثه اوجه احداها انها كنايه عن الابصار ثم اظهر الابصار بيانا معناه فاذا الابصار شاخصه والمقصود ما تبصر والمقصود الابصار المصدر فان اذا ابصار على هذا الابصار عندكم الابصار ولا الابصار هذا عندي مكسوره الهمزه بيكون على هذا الابصار ما يصح ما يصح كسر الهمزه هنا لان يعود على الابصار المذكوره ونسى عن الفعل يعود على العين فيكون على هذا الابصار نحن عندنا كسر الهمزه خطا احدها انها كنايه عن الابصار ثم اظهر الابصار بيانا معناه فاذا الابصار شاخصة ابصار الذين كفروا عمم ثم خصص فهنا ابصارهم شاخصة اما اولئك في امنهم الله سبحانه وتعالى والفزع يحصل يسمى بيوم الفزع والكل اللهم سلم سلم الانبياء يقولون اللهم سلم سلم ويوم مهيل مخيف جدا مزعج لما فيه من الأهوال ولكن الله يطمئن من شاء من عباده من المؤمنين ويجعل لهم الضلال الصدلون بها ويجعل ما شاء من كرامته ورحمته لهؤلاء المؤمنين وهؤلاء يوم عسر عليهم وهو أصعب أيامهم وإن مرت بهم شدائد في الدنيا لكن هذا لا أشد منه يوم القيامة عليهم قال قال احدها انها كنايه عن الابصار ثم اظهر الابصار بيانا معناه فاذا الابصار شاخصه ابصار الذين كفروا يكون خبر هي ابصار الذين كفروا او بدل من الابصار بدل بعض من كل قال الثاني والثاني ان هي تكون يكون او تكون عمادا كقوله فانها لا تعمل ابصار ولكن يعني زائد والثالث ان يكون تمام الخنام عند اقوني فاذا هي على معنى فاذا هي بارزه يعني ما كان انه على هذا يراد في ال... الذي تقدم ذكره وضمير القصه ام عندكم نمر شان ام انه عنده يريد هذا فانها لا تعمل شان لا تعمل ابصار فيكون ضمير الشان هذا فإن تكون هي عمادا ضمير الشان كما في قوله فإنها لا تعمل أبصار أي فإن القصة والشان لا تعمل أبصار ولكن تعمل القنوب التي في الصدور فهو ضمير القصة فعبر عنه بالعماد وإن العماد عند الكوفيين هذا التعبير وهو الزايد زايد هو القائم هذا يسمى عمادا لأن الخبر أو المبتدأ اعتمد عليه في الإخبار بما بعده وهو القائم هذه حقيقه العماد عندهم ان يكون بين شيئين متلازمين مبتدا وخبر او مكان اصرهما المبتدا والخبر عند الكوفيين والبصريين يسمونه ضمير فصل ما ادري لماذا عبر عنه بالعماد هنا فان العماد هو الزائد الذي ياتي بين شيئين متلازمين زيد هو القائم مبتدا وخبر ظننت زيدا هو القائم مبتنا وخبر اصلهما وهما مفعولان في الحاله هذه فلا نعلم عماد هذا عندهم في الصلاح فمن وجل الصلاحهم في ضمير شان عماد يفيدنا والذي نعرفه العماد في الزائد الذي يسميه البصريون صل وتوكيد او يسميه البصريون ضمير فصل سمونه ضمير فصل يقع بين شيئين متلازمين سميه الكوفيون عمادا والمصريون ضمير فصل هت لنا السمين الحلبي في أوجه الضمير هذا هل ذكر العماد والبغوي كوفي في الغالب يسلك مسلك الكوفين تأثر لعل شيخه كوفي في النحو تأثر بهم قال والثاني أن هي تكون عمادا كقوله فإنها لا تعمل أبصار ولكن والثالث ان يكون تمام الكلام عند قوله هي تقدم هذا الوجه انه خبر لمبتدا محذوف او مبتدا وخبره محذوف فاذا هي بارزه ثم بعد ان قال ابصار الذين الى اخره خاشعه ابصار الذين كفروا بعد ان قال اذا هي بارزه مبتدا وخبر ثم استانف كلاما بعده كي يكون مبتدى وخبره محذوب سوى قدره ببارزة أو قدره بحاضرة فإذا هي حاضرة فإذا هي بارزة قال رحمه الله قال قوله فإذا هي شاخص أبصار فيه أوجه أحدها وهو الأجود أن تكون هي ضمير القصة وشاخص خبر مقدم وأبصار مبتدى وأخر والجمله خبر نهي لانها لا تفسر الا بجمله مصرح بجزئيها وهذا مذهب البصريين الثاني ان تكون شاخصا مبتدا وابصار فاعل سد مسد الخبر وهذا يتماشى على راي الكوفيين لان ضمير القصه يفسر عندهم بالمفرد العام العمل الفعل فانه في قوه الجمله الثالث قال الزمخشري الضمير او قال الزمخشري هي ضمير مبهم توضحون ابصار وتفسرون كما فسر الذين ظلموا واسروا ولم يذكر غيره قلت هذا هو قول الفراف انه قال هي ضمير الابصار تقدمت الدلاله الكلام ومجيء من يفسرها الرابع ان تكون هي عمادا وهو قول الفرا لانه يصرح موضعها او يصرح موضعها هو وانشد بثوب ودينار وشات ودرهم فهل هو مرفوع بما ها هنا راسه وهذا لا يتمشى الا على احد قولين الكسائي وهو ان يجيز تقدم الفصل مع الخبر المقدم نحوه خير منك زيد فاذا على الصلاحيم ضمير عماد اي زائد ويسميه البصريون ضمير الفصل يقع بين شيئين متلازمين لكن الفهويون يجوزون تقديمه يجوزون تقديمه على الشيئين المتلازمين يقول هو خير منك زيد والاصل زيد هو خير منك زيد هو خير منك فيقدم ضمير العماد الذي يسميه البصريون ضمير الفصل فعلى هذا لا باس يكون عماد على الاصطلاح المعلوم الذي يقع بين شيئين متلازمين مثله وخبر او ما اقصره من المبتدا والخبر فلا اشكال وما فيه ضمير عماد يعني يرادف ضمير القصه بمن ضمير العماد المشهور الذي يقع بين شيئين لكن البصريون الكوفيون يجوزون تقديمه كما في قولك هو خير منك زيد والاصل زيد هو خير منك فيقدمونه على الشيئين المفصولين به وهذا غريب مذهب في التقديم قال الاصل زيد هو خير منك وقال الشيخ اجاز هو القائم زيد وقال الشيخ اجاز كانه اجازه وقال الشيخ اجازه هو القائم زيد على ان زيد هو المبتدا والقائم هو القائم خبره وهو عماد واصل المسنه زيد هو القائم قلت وفي هذا تمثيل نظر لان تقديم الخبر ها هنا ممتنع لاستوائهما في التعريف بخلاف القائم الذي هو قدمته قدمته فيكون اصل الايه الكريمه فاذا ابصار النادين كفروا هي شاخص جميل واضح الان فلما قدم الخبر وهو شاخص قدم معها العماد وهذا ايضا انما يجي على مذهب من يرى وقوع العماد قبل النكره غير المقارنه للمعرفه تكلف ما نحتاج اليه فهو ضمير القصه كما صدر ذلك رحمه الله سمين الحلبي واحسن الوجوه قال انه ضمير القصه فلا نحتاج الى تقديم العماد على ما اعتمد عليه المبتدا والخبر في الفصل بينهما وهذا لا يكون الا كما هو معلوم بين شيئين متلازمين مبتدا وخبر وهما معرفتان فلا يكن بين نكر هذا الا اذا كانت النكره قريبه من المعرفه فنعم يقع بينهما فلا نحتاج الى هذا التكلف الكوفي ان هذا الضمير ضمير العماد وانما قدم فقط والا الاصل انه يتوسط قال رحمه الله والثالث ان يكون تمام الكلام عند قولي هي على معنى فاذا هي بارزه يعني من قربها كانها حاضره ثم ابتدى شاخصت ابصار الذين كفروا على تقديم الخمر على المبتدا شاخص خبر مقدم الذين ابصار ابتدى مؤخر وهذا ايضا كما سمعت فيه ما فيه واقرب الاقوال انه ضمير القصه على تقديم على هذا يقف الشخص هنا فاذا هي ويحذف الخبر حاضره بارزه ثم يستأنف شاقصة أبصار الذين كفروا فيقف قليلا ويمشي حتى يبين أن هنا وقف وأن هذا الكلام انتهي لهنا ثم يقول شاقصة أبصار الذين كفروا فعلى هذه كله هي مبتدأ تم الكلام عنده وخبره محذوب بالز حاضرة ثم بعد ذلك يقول شاقصة أبصار الذين كفروا وهذه فيها شيء من الدقة كما هو معلوم ربما يتنبأ لها إلا أمثالها ولا نحاة في التفون في هذا الموضع لذلك تجد الفساء يعني تفرق ببعض الاشياء لما تاه الله من القوه في النحو صناعه جيده قانا يا ويلنا قوله على تقديم الخبر على الابتداء مجاز مجازها ابصار الذين كفروا شاخصه قال الكلم ان شخصت ابصار شخصت شخصت يصلح شخصت ابصار الكفار فنات كانت تطرف من شده ذلك اليوم وهوله يقولون يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا اي والله كانوا في غفله ولا يسمعون ولا يرعون ولا يستفيدون ولا يتعظون من وعظ الواعظين وارشاد المرشدين وتحذير المحذرين معرضين جدا ويوم القيامة يا ويلنا وهكذا أيضا يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كل ما ينفع الولولة هذه ما تنفع يوم القيامة ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي ومرتع مبتغيه وخيمه صلى الله عليه وسلم أو لأن دمون ما ينفعهم الندم في يوم ما ينفع الندم ما دامت الروح موجوده استغل الشخص العمر قال يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا اليوم بل كنا ظالمين ماذا يسمى هذا الاضراب هذه بل اضرابيه هذا الاضراب ماذا نسمه ها ارفع صوتك انت قالي احسنت وليس ابطانيا لان الاول مقرر نحن كنا في غفله وايضا زد على هذا ظلمنا انفسنا في اعراضنا وبهذه الغفله فهذا اضراب انتقالي من شيء الى شيء اخر وهناك اضراب ابطالي زيد مجنون بل عاقل من قال لكم مجنون يقول شخص زيد مجنون فتقول له بل عاقل بغايه العقل هذا اضراب ابطالي لقولك زيد مجنون فيقول الشخص بل عاقل بل رشيد هذا اضراب ابطال المتقدم اما هذا ما اراد ابطال المتقدم فهم في غفله عن الواقع عن الحقيقه لاكنا زاد على هذا اننا ظلمنا في غفله وظلما لانفسنا قال يقولون يا ويلنا قد قد كنا في غفله من هذا اليوم بل كنا ظالمين بوضعنا العباده في غير موضعها وهذا اعظم الظلم ان الشركه لظلم عظيم اعظم الظلم ان تجعل مع الله سبحانه وتعالى نداً وإلها وهو خلقك ورزقك وأوجدك من العدم وإذا بك تعبد غيره سبحانه وتجعل في فعالك لغيره او من فعالك لغيره هذا اعظم الظلم يظلم المرء به نفسه واعظم ما يعذب عليه الانسان الشرك بالله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به Well Yak Viromadu Nadani can even